قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنْ أَن يَشَاءَ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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةٍ مِنْ نَبِينَ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عفوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ بِأَنَّ الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عليهم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 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْ القُرَ أي يأتيَهُم بَأسُنَ بَتَ أي يَأتِييَهُم بَأْسنَ بَتَ وَهُم نائِمُون أَأَمِنَ أَهلُ القُرَ أيه يَأتَهُم بَأسُناَا ضُحَ وَهُم يَعغُون مَكْرَ اللهَّ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 يا توكب كل ساحر علي وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لا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 قالوا اننا الى ربنا منقلبون وما تنتقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا رَبَّنَا أأَثْرِق عَلَنَا صَبَرًا وَتَفَّنَا مُسلِْنين وَقَا المَلَؤ مِنْ قَوْمِ فِي الععوونَأَتَدَرموسَ وَقَوْمَهُ لُكْسِدُ فِي الأرض وَيَدَرغَكَ وَآالِه تَك قَا سَنُ قَّلُ أَبَنَا أَهُم وَنَسْتَحِي نَسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَطْغَاةَ اللَّهُ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَّ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ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 وَدَّمَ آياتٍ م فَ الصَّلَاتِ فَسْتَكبرَرُوا فَسَْكْبرَرُوا وَكَانوا قَوْمًا مُجرين وَلََّا وَقَا عَلَيْهِ مُرِّجَزُ قالَاوا ياَا مُوسَدُعُ لناَا رَبَّكَ بِمَا أَهِدَ عِندَك لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُخْصِلَنَّ مَعَكَ وَلَنُخْصِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هم ثَمَّ تَقَطَّعْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فيها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 وَجَاءَ مُوسَىٰ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ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 يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فَتَمَّمَ مِقْلاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقْلاتٍ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أثاق قال سبحانك تبت إليك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 يَأْخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حبطت هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار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 وَلَمَّا ارْجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَلٰمَ أَنَا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وعلى ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا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 ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين لهم والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التهرات والإنجيل يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم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 لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون و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 وَضَلَّناَا عَلَيْهِمُ الغمامَ وَأَنْ زَلْناَا عَلَيْهِ مُلْمَنَّ قُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ هذه اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ أقولُوا حقَّتُ وَدُخُلُ الْ البابَسُ جدًا نَغْقِر للَكُمْ خَطين آثِكُمْ سَنَزيدمُحْسنين فَبَدَّ الذي نَظَلَموا مِنْهُم قَولًا غيْرَ الذي قِيلَ لَهُم فَأَرسَلنَا عَلَْهم فَأَْرسَلْناَا عَلَيْهِمْ, فأرسلنا عليهم رِجَزَم مِنَ السَّماءاء بِماَا كانَوا يَظْلمون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به ان جينا الذين ينهون عن السوء ان جينا الذين ينهون الذين ظلموا وأخذنا الذين ظَلَمُوا بعذاب بئيس بِمَا كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء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 وَالدعُ الْآخَِةُ خَيير للَِّذينَ يَتَّقُ أَفَلَا تَعقلون وََّ بينَ يُومَِّكونَ بِالكِتابَابِ وَأَقَامَ الصَّلَ إِا لا نُضيعُ أَجرَ الْ وَإِذْنًا تَقَنَّنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتقون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 أَو تَقول إ ماَا أَشْرركَ أَبَاءونَ مِنْ قَلُ وَكَّا ذُرِّيَةً بَعْدِهٍ أَفَتُه لِكُناَا بِماَا فَعَلَ المُبطنُون وَكَذَلِكَ نُفَصلِل الْآياتاتِ وَلعَهُم يَْرجعون.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 وَلاقدَد ذَرَأْنا لِجَهَنَّ مَككثيرٌِ مِنَ الجِّ والإِنسِ لَهُم قُلوب ال لا يَفقَونَ بِهَا لَهُم قُلوبُ ال لا يَفْقَونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعيون ال لا يُبصِعونَ بِهَا وَلَهُم آذَانوا ال لا يسمعون بِهَا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 وَمِنَ الَّذِينَ خَلَقْنَا مِنَ الْجِنِّ مَن يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سنستدرجهم, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَكِيدٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ من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 وَأَنَا مَا كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا دَعْ وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 أَوَ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْ ثَالِثُونَ أَمْ فَانِقُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كنتم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 والَّذينَ تَدعونَ مِنْ دُونهِ لا يَسستطعونَ نَصَكُمْ لا يَْستطيعون نَصكُمْ وَلَاأَفُسَهُم يصُرُون وَإِن تَدْعهُم إلىهدَا لا يَسمَعُ وَتَرَهُم يظُرونَ إلَْكَ وَهُم لا يُبصُون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ قُل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون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 وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رولی سچ لوحٹ دینک و لوہ رسو تین اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُنُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 فَا أخَْرجَكَ رَبّكَ مِن بَيتِكَ بالِالحَبِّ وَإَِّ فرَيقَ مِنَ المُؤمنينَ لَادِون يجدلونكَ فيِي الحَبّ بعد مَا تَبَيَنَكَ أنماَا يُسااقُونَ إلى المَوْوت وَهُم يغررون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 اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى مُمِدُّكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مردفين وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذ يُغَشّكُمُّ عَسَأَمَنَةً مِنْهُو يونَزّلُ عَلَْكُمْ وَيُونَزِلُ عَلَْكُمْ مِنَ السَّمائِمَاأَ لُطَههَِكُمْ بِِ لطَحِرَكُمْ بِهِ, به وَيُذْهِبَعَكُمْ رِجَزَ الشَّيطَانِ وَليَرْبِطُ علىى قُلوبِكُم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 ذَلِكَ بِأَهُم شَاب أَققُ اللهَّه وَرَسُول وَمَيْ شَاقِقِ اللَّهَا وَرَسُولَهُ فَإِن اللهَّه شَديدُلَيْ قَاب ذَلِكُم فَذُوقُمْ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلّوهُمُ الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله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 ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 يَاأَُهََِّينَ آممَنوا لَا تَخُون اللهَّه وَقرْرَرسُ وَلَ وَتَخُونوا أَم نافِكُمْ وَتَخُونوا أَم نَاتِكُم وَأَن تُمْ تَعلْمون وَلَمُ أنمَا أَموالُكُمْ وَأَولادُكُمْ فِتْنَه وَأَن اللهَّهَ عِن دَهُ أَجرْرٌ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم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 وَمَا كانَانَ صَلَاتُهُم عادَ البَيْتِ إِللاا مُكَان أَتَصْده فَجقُ العذاابَ بِمَا كُن تُم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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم ما قد سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَنَاهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَحْمِلُونَ بَصِيرٌ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير